أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسفون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما إِلَّا إلا أولو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد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 والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وَاُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ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 اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط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 وَإِن تَوَلَّ فَإِنَّمَا عَلَيكَ الْبَلاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذينَ يَكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وَيَقْتُلونَ النَّبِيِّ نَبْرِيرٌ حَقٌّ ويقتنون النبيين بغير حق ويقتنون الذين يأمرون بالقصة من الناس فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من نصير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 قول اللهم ممالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتزع الملك وتزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل, وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.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 تود لو أن بينها وبينه أمد بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبلكم الله ويغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم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 والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مغرب وإني أعيدها بك وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن تها نبات حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأن لك هذا قالت هو من عند الله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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه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 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله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 سَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا الله ومكر اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ التَّبَعُواكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَيَّ مُرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخُذُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْذَبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين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 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَغِ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لَهُ القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا, ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله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 فَلَا تَعْتِنُونَ هَأَ أنتم هَؤُلَاءِ حاججتم فيما لكم به علم فَلِمَ تُحَاجُّونَ فيما ليس لكم به علم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 وَأَدَّى الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَن تُمْتَشَهَذُونَ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 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اتيتم ان يؤتى احد مثل ما أو عند ربكم قل إن الشضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الشضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليه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 بلاء من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب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 ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كن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 وإذ أخذ الله ميثاقا نبيه لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن نبيه ولا تنصره قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري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 الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتْهُ جُهُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ الْضُلْمَ لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وَتُنَبِّئُ مِن بَعْدِهِمْ مَنْ يَعْلَمُ الْعِلْمَ وَالْعِلْمُ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 ضربت عليه مذلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا وباء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 من أهل الكتاب أمة قائمة يتنون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِبٌّ أَصَابَتْ حَرْثًا فَأَهْلَكَتْهُ أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمًا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِتُّمْ وَادُّوا مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ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 فَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اذْقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ مَلَائِكَةً تَجْرِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلْفَهُ يُنَوِّرُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَيَفْرُقُونَ بَيْنَ الْحَقِّ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ الرِّبَاءَ ضَعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ واتقوا النار التي أعدت للكافرين ويطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم وَمَا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا من يرد ثواب الدنيا نأته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نأته منها، وسنجز الشاكرين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، وما استكأنوا؟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 بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرثوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما, فأثابكم غمّا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 وما كان لنبيٍ أي يقول ومن يقول يأتب ما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس مما كسبتهم لا يظلم أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَانَ اللَّهِ كَمَا ابْتَأَ أَبِسَ خَطِيْمٌ مِنَ اللَّهِ وَمَوَاهُ جَهَنَّمَ وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعمدون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هُمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَلِكَ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْنَحْ وَعِظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ أَمْ قَلَّبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه فلا تخافوه وخفون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضر الله شيئا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 وإذ أخذ الله مثال الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به زمن قليل فبئس ما يشترون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 ربنا فاغفر لنا جنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذُفوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغضنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُلَايَكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون.